وَٱكْتُبْ لَنَا فِى هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ إِنَّآ هدنا إِلَيْكَ رَٰجِعُونَ قَالَ عَذَابِىٓ أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَآءُ وَرَحْمَتِى وَسِعَتْ كُلَّ شَىْءٍ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 يأْمُرُهُ بالِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُم عَلِلمُن كَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّبَاتِ وَيحَضِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاء إِس وَيُحَِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَاء إِتَ وَيَغْعُ عَنْهُم إِصْرَهُمْ وَالْأَغْل لََِّ كَانَت عَلَيْهِم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 ناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنو بالله ورسوله فامنو بالله ورسوله نَبِيُّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَعْدِلُونَ